في الباب طاق ظل الصبر والقلوب جمره ونبوضها يستعر وأما عيني حزني خلاها قبر والدماء كفور للفرحة وسدر حجفني ليزير بشرى ريف لما انتدق البار عندك خبر جنحا كسار وانشلت الأهداف غرابي جوني والعيوني صار الظلام احجاب I'm yeah. yeah. yeah. حز يا أبويا يفتك بالنفس من بعد عينك سطار عين الرجيس ما حيس بجف بس اللي يحس خدي خاس في القمار وكسوف الشمس بيد الزميد عاني ودريت وجه بعزم منها صوت اختفى يا المصطفى وضعف فينا الدار أبجب ذهولي كل شحار يدور على الكرام زهرت انا وغصن عزي ينهشم سال عطر الموت من ضل عيني دم بصدري كل ما نفس يا بو يقتحم أشعري بوخزات مسمار الألم اختليج صدري يوه موقد نزف وجروح نو باحترق نو باختليج جنب نزاع روح حبد اهتظامي وعلى هامي طير الوداع Done